لا في العون وملئه فثكبو وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثنى وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المفلكين ولقد أتينا موسى الكتاب بلعلهم يهتدون وجعلنا بنمريم وأن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حز بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين